اول هجره في الإسلام والهجره الانتقال من بلد الى بلد طلبا لهدايه الله ونصره ورحمته قال انه بعد أن جه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وكثر عند المسلمين وكثر عدد المسلمين ازداد حنق المشركين على المسلمين وبسطوا إليهم أيديهم وأسنتهم بالسوء مرة ثانية إنه بعد أن جاء وأعلن رسول صلى الله عليه وسلم بدعوته وكثر عدد المسلمين في مكة ازداد حنق المشركين على المسلمين وبسطوا اليهم ايديهم والسنتهم بالسوء وراى النبي صلى الله عليه وسلم انه غير قادر على حمايتهم اي نعم وراى النبي صلى الله عليه وسلم انه غير قادر على حمايتهم فابن لهم في الهجره الى الحبشه اذن لهم ان يهاجروا من مكه الى الحبشه فقال لهم فداه ابي وامي فقال لهم فداه ابي وامي قال لهم لو خرجتم الى ارض حبشة فان فيها ملكا لا يظلم احد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما انتم فيه هكذا فتح لهم باب الهجره مرة ثانية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 فخرجوا من مكة فرارا بدينهم خرجوا من مكة فرارا بدينهم يريدون بلاد النجاشي وذلك في شهر رجب سنة خمس من البعثة وهي السنة الثانية من الفجرة مرة ثانية قال قال وذلك في شهر رجب سنة خمس من البعثه وهي السنة الثانية من يوم ما أعلن الرسول الدعوة من إظهار الدعوة والجهر بها السنة الثانية من إظهار الدعوة والجهر بها والسنة الخامسة من بعثة الرسول وتنبيه فوصلوها أي الحبشة وكانوا قرابة عشرة رجال هؤلاء المهاجرون من مكة إلى الحبشه عشرة رجال منهم عثمان بن عفان الخليفه الراشد رضي الله عنه وزوجته قيا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو حذيفه بن عيين بن عمبسه بن ربيعه ومعهما اسوه سهل بنت سهيل والزبير بن العوام فاقاموا بالحبشه شهرين شعبان ورمضان من سنه خمس من البعداء وعادوا الى مكه في شوال وسبب عودتهم ما بلغهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطلح مع قريش وأنه لم يبق اصطهاد للمسلمين من قبل المشركين لما تم من الصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب هذه الشائعة الكاذبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حول الكعب صورة والنجم إذا هوى فلما بلغ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الأخرى هنا القى الشيطان في مسامع المشركين قوله تلك الغوانيق العلا وإن شفاعتهن لتغتجا فخيل للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها وأنه بذلك قد امتدحها فلما سجد في اخر السوره وهي سجده من عزائم السجده سجد المشركون معه حتى ان الوليد بن المغيره وكان كبير السن اخذ كفا من البطحة وسجد عليه ثم تفرق الناس اعيد لكم هذا قال وسبب هذه الشائعه الكاذبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حول الكعبة صوته والنجم حقا فلما بلغ في قراءة قول الله تعالى أفرائس ملات والعزاء ومنعت الثالثة لقراء هنا والمشركون حول البيت يسمعون القى الشيطان في مسامع المشركين في اذانهم قوله ما هو هذا القول؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجاء فخيل للمشركين أن الله الله هو الذي قالها والله ما قاله وإنما قالها إبليس وأنه بذلك قد امتدح الآلهة والعزى فلما سجد صلى الله في آخر الصورة وهي سجده من عزيم السجود سجد المشركون معه حتى إن الوليد بن المغيره وكان كبير السن أخذ كف من البطحة الحصبة وسجد عليه ثم تفرق الناس وبلغ الرسول صلى الله أن سجود المشركين كان من أجل ما ألقى الشيطان في مسامعهم من مدح الله والعزى موهما إياهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امتدحها فحزن لذلك رسول الله وسلم وآلمه الخبر فأنزل الله تعالى تسليه له وتخفيفا عنه قوله من صوره الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي القشطان الشيطان في أمنيته أي في قراءته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم فسر بذلك الحبيب وصبر ما وذهب عنهما وجد في نفسه من الخوف والحزن بما اعلمه به ربه هكذا فسر بذلك الرسول بهذه الايه وذهب عنه ما وجد في نفسه من الخوف والحزن بما اعلمه به ربه من أن هذا الأمر جاء على سنة من سنن الله تعالى في أنبياء ورسوله لحكم عالية لا يعلمها إلا هو تعالى قال ولما قارب المهاجرون دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطل هم عادوا من حبس إلى مكة لما بلقهم أن الرسول الصالح واتفق مع المشركين لما قابوا دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطل ما أسلموا وأن المشركين ما زالوا على الشرك والكفر وأنهم قد ازدادوا قسوة وشدة على المسلمين فلم يدخلوا مكة إلا بجوار كل واحد يدخل بجوار أحد يؤمنه أو في استخفاء بالظلام والليل وأقاموا بمكة بعد عودتهم إليها يتلقون الاذى ويعذبون ويضطهدون كما كانوا قبل هجرتهم وعودتهم فرعوا لذلك أن يعودوا إلى الحبشة مرة ثانية فعادوا وهاجر معهم خلق كثير بلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلا وهي الهجرة الثانية تسمى قال وبقي الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى ربه سرا وجهرا صابرا موقنا بنصر الله له ولدعوته وهو يتعرض لأذاق رئيس كل يوم ومن أبرز ما سجل في هذه الفترة من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث به عمرو بن العاص رضي الله عنه ورواه عن ابن الأثير وغيره من أصحاب السير وهو قوله حضرت قريش يوما بالحجر حضرت قريش يوما بالحجر حجر كعبة حجر إبراهيم حجر إسماعيل فذاكروا النبي صلى الله عليه وسلم وما نال منهم وصبرهم عليه فبينما هم كذلك اذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول فعرفت ذلك فعرفت ذلك في وجهي عبوب العاص قل عرفت ذلك في وجهي ثم مضى فلما مر بهم الثانية الثاني غمزوه مثلها ثم الثالثة الطوفة, الطوفة الثالث فقالوا فقال لهم أتسمعون يا, يا معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح فلم يتكلموا حتى لك أن على رؤوسهم الطير وإن أشدهم وساطا فيه ليرفعوا بأحسن ما يجد بأحسن ما يجد كقولهم انصرف أبا القاسم مثلا قال وانصرف رسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغكم ما رسول الله ذكرتم ما بلغكم نب منكم وقال بعض لبعض ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم ما تكرهون كرهتموه مرة ثانية قال وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر حجر إسماعيل وقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه ما قال لكم لقد جئتكم بالذبح كيف تركتموه فبينما هم كذلك إذ طلع رسول صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا أنت الذي تقول كذا وكذا فيقول أنا الذي أقول كذلك أنا الذي أقول كذلك فأخذ عقب بن أبي معيق بردائه جذبه وقام أبو بكر الصديق دونه يقول وهو يبكي ويلكم ويلكم أتقتلون رجلا يقول ربي الله كالتي قالهم ومن ال فرعون ثم انصرفوا بعد ما نالوا من الصديق ما نالوا رفسا بارجلهم وضربا بايديهم عرفتم كيف كان الرسول واصحابه وأنتم في هذا النعيم هذا الأمن هذا الرخاء هذه السعاده اين شكر الله بدلا ان تشكروا تغنون وتصمرون وتقبلون على الشيشة او الدخان والحشيش والباطل عباد الله اين نحن قال نتائج وعبر إن لهذه المقطوعه من السيرة العطره نتائج وعبر نجملها فيما ياتي اولا مشروعيه الهجرة ما الهجره هي الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد أن يعبد الله يهاجي إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله وكان الدار الكفر بدون تعذيب كما هشر المسلمون من مكة دار الإيمان إلى الحبشة دار الكفر ثانيا بيان أول هجرة وقعت في الإسلام وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة أول هجرة وقعت في الإسلام هجرة المؤمنين من مكة إلى الحبش أول هجرة ثم الهجرة الثانية بعدها ثم هاجر الرسول والمؤمنون ثالثا بيان فضل أصحاب الهجره إلى الحبشة ومن بينهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونه في البقيع مع زوجها عثمان رابعا بيان خطر الشائعات اذ بها رجع المهاجرون ولا أقاموا ما لا ولا قو ولا لاقوا من العذاب حتى اضطروا الى الهجره مره ثانيه بيان خطر الشائعات والان عندنا الشائعات في الاعلامات والصحف والإذاعات بدون علم ولا صدق ولا ولا خطر الشائعات دليل ذلك اشيع أن رسول صلح مع المشركين هيا نعود إلى مكة فلما عادوا ما وجدوا شيئا فالشائعة كانت باطلة مرة ثانية بيان خطر الشائعات من الأقوال إذ بها رجع المهاجرون ولاقوا ما لاقوا من العذاب حتى اضطروا إلى الهجم وثانية إلى الحبشة خامسا تقرير قصة الغانق وأن من العجب أن يكذب بها أناس لمجرد الخوف من أن يقال إذا صحت قصة غرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه وهو وهم بعد شبيه بوهم روافض القائلين بأن جبريل بدل أن يأتي عليا بالوحي ورسالة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم إذ لازم هذا أن الله تعالى عاجز ونسبة إلى العجز إلى الله كفر وإلى لا كفر وكذب وباطن وإذا لا يمكن أن يقع أن يقع في الكون غير ما يريده الله سبحانه وتعالى مرة ثانية اعيد هذه اللطيفة يقول تقرير قصة الغرانيق عرف الغرانيق ولا لا وأن من العجب أن يكذب بها أناس لمجرد الخوف من أن يقال إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه والله يسكت عنه ويرضاه اعوذ بالله وهو وهم بعث شبيه بوهم ووافد القائلين بأن جبيل بدل أن يأتي علي بالوعي اتى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي والرساله والتعليل إذ لازم هذا أن الله تعالى عاجز ونسبة العجز إلى الله كفر والى لا وكذب والى لا وباطل والى لا اذ لا يمكن أن يقع في الكون غير ما يريد الله أن يقع أبدا ولو فرضنا أن الشيطان القى بكلمة أو كلمات في قراءة الرسول صلى الله أليس, أليس الله قادرا على تبيينها وإبطالها للرسول بلا وكيف وقد قال فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وكيف وقال في سياق الايه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياتي والله عليم حكيم والذي ينبغي أن يعلم هنا في هذه الحادثه هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بكلمه بكلمات تلك الغرانيق وما بعدها والله ما نطق بها وانم الذي نطق بها الشيطان فاسمع صوته اولياءه من المشركين ليبقوا على اعتقادهم الفاسد في الهتهم من اللات والعزى مرة ثانية والذي ينبغي أن يعلم هنا هو أن الرسل صلى الله والله لم ينطق بكلمة تلك الغانيق وما بعدها وإنما الذي نطق بها الشيطان فأسمع صوته أولياء من المشركين ليبقوا على اعتقادهم الفاسد في آلهة من اللات والعزى ولذا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه لولا أنهم سمعوا تلك الغراني أسمعوا الشيطان إياها كيف يسجدونها معه سجدوا لأنهم حسبوا أن الرسول ناطق بها ولما ولذا لما سجد في السلم سجدوا معه كما هو في صحيح البخاري رحمه الله تعالى واحسن ما قيل في قصه الغانق هو قول الحافظ